فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبني المؤمنين لهبلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغلي عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله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 آمَنَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ